إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين الرَّاوِي وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ, والمتصدقين وَ وَشْحَابِ غينَبُ جَوْم وَالْحَابِغاتِ وَذاكِرَّ اللَّ كَثَ وَالذافِغااتِ أَعَدَّ اللَّهُُ لَهُم مَوفَتَو وَأَل وَال النَّظِيمَا وَالنْحافِ غينبُ يَو وَالنْحَابِواتِ وَالذاكِينَ الله كَكثير for anyone who